قالوا سكت و قد خوصمت قلت لهم ان الجواب لباب الشر مفتاح والصمت عن جاهل او احمق شرف وفيه أيضا لصون العرض اصلاح أما ترى الأستة تخشى وهي صامتة والكلب يخسى لعمري وهو رباح